ليس البر رؤاة واللوج هم قبل المشرق والمغرب ولكن البر منا من بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأت المال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 فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب نليم ولكم في القصاص حياة يا أولي للباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين ولقربين بالمعروف حقا على المتقين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 وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ